سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحشنين كسورة لقمان لقمان وقيل النبي وقيل هذا الرجال للفهم سيسم الربين ذا حنين يتشرد الحناء ألف لام ميم في جنين ذا الكتاب يوقم يصوذ ذو الله يكذ الرحمن يوذي خدم الإحسان الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرتهم يوقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفتحون وذي تحكرني ظليث المال لنسان له نرشو كنه لخارث وذي كثني الزقبريض. يسلم لهذا فنسان أذو إذا نقرب حن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليظل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين إلا يونذيم الدن يتساعد لأحضرنا الزهو أكنا دي زجير غشي غفى فريد النار ربي مبرى ما يسعى إبغادة مسخري السد لا يثنع كذا وإذا كذا شوهن سراجون إذا لا ثبث نهانا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرع فبشره كعذاب نليم ما يلا حد ازدغران اللي يثنع أذي الزيع أذي أما كنورستشريا نغرقلني من الزغنيس ذي شريت القريح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم وإذا كني يمنا ذي صلح كان خدمان أسعان الجنث النعيم الجنث النعيم يفتر جد الجنة دمذ الشرق من الوعد الرب صحا نستريت وغير ذرا يسنى لضب الرمور خلق السماوات بغير عمد طرونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث من كل دابه وأنزلنا من سماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يا خلق الجن والريح شيء جد ام اقلكون ذرنت يفولار الصنف امور ورث صفر وقريشوان واش حال شران ممان يفقد ديك الشويهت دون نغطر دمن في الجنيم كل صنف ويذا كني يبهن عن هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين وكذا ينخرق ربي الشخن فيه الذين خرقا واذا ينظن غيريس إذ ذرال عن الثذان إذ هلا وذر من ولقد آتينا لقبان الحكمة أن لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله عني حميد أثنفك دي لقمان ثموس ننغذر فهمع ننيس أشكر ربي أثنو إنك نشكر إمك شكر دي مانيس ماذو إنك ننكر أربلاذ ينفي حواج أنه يستهر شكر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مسلنا لقما نميس لماكنثنا الصح أمرتق من أشريخ يا رب مرذيوان أثنو سيق من أشريخ ظلظلم لسي المثال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير ان وسطنا الذي يخدم رحتل و في ديور وان ذقش مثلت في يماش ديز مشق قارتايو امين سطغيث من كينيا صاروا باش نير والدينيش ثوارين غرض غريا على أن تشرك بما ليس به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل ما نناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ما يلابغان أتحت من الذي يثق مضى الشريخ سوينك نفع المضى إما نحن نتضع على ذي الدنيا تخدمسنا الخير أتبع بريد بنا بعد قرد غوريا ومبعد أكون يدخل براك أتخذ من يا بني إنها إن تكون ثقال من خردل فتكون في صخرة وفي السماوات أو في الأرض ياتي به الله إن الله نطيف خبير لقبانك من وليس أمي أثن لا لقدر عقن اللفث أمي اللذي قشرو ناضي جنوان بالقاعة ربك دياويا ربي يتحن يعلم يا بني أقيم الصلاة وامق بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عجم الأمور أما تبدأ الغرزالي استمرض شوين الهان أثنى هضغف الأخسر كي يظلون يلك صفراش أكي يتدون الأمور ولا تصاغر خدك للماش ولا تمشي في الارض مراحه ان الله لا يحب كل مختال فخور وردي رمقرضي غير فمد باش نتحقروا ورشدوش الزخ جمهور ربي موريح ملها انا جوخ يتكبر في ماشيك واضوا من صوتك ان انكر السواتر الحمير لحوثك للنقاذا ورفضت الصوتي الصوت الشمثي الرصوات الصوت النين قويار ألم تر أن الله اصحر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وتضرمانا ربيا اسخرون دي حيلان ذكهننا دي, دي القاعان اخترون دي لرباح اظهرني فضنيا لن خلدي مدان الجدان انتغف ربيا لا ثموسني لا الدليل ولا الكتاب اسلمنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجد عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سعير من النسن تبعث أي ندين ستربية أسينين أران ثبع ذيند نفع في جديد وقيم مراد الشيطان ما يشورد أثبعن غسغل لعثب وفرنو تمس ومن يسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وجد رمريس إبافيس انتخذ دم ذي الحسان أثني الطفل في مديشت تنك نور نتسقرس رمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات صدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وإنه خفر وليلاق أسحز نظمي خفر أما استهدوا غيرا غيرا غيرا غيرا خفر إسوين خدمان أثنى ربيت العالم سحريه فرني ذبرا أشنان فذت متعا شويت ذج ذي الدنيث ومبعدك ناثم ننهار غريبا نعتقشح ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قد الحمد لله بل كثرهم لا يعلمون مسار الطن والخلقا جنوان يكذرقها ذاك دين ربي إن سنه الحمد الله لمعنى التصديق سن ولعلم سوى الشماء لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ذايرا الرب شيلان ذاك جنوان مغذرقها ربي ثم اتذر غني يستهل ذاك شكر ولو إنما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفيدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم روكان خيل لنظر الطجور ذرق عرض القلمات ذرق حريض الميدان أدن ننسب عرب حور أول ربريت رب فاك ربريت رب هو غرفرا يسنر ضبر رمور ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أخلق قنوان السنشرام يوم القيامة أما كنذيوث التروي أحد أربي سل يزر كل شيء ألم طرأ أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل واسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وتزريض على ربي يستشمد إضغف فاس يستشمد أسغف ييل كل يوم لا يتسجل غلوقت مندي حدن أربثان غرسل الخبار وبيني يكيد خدمهم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يتدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي والكبير وأن على خطر حشى ربي ذهي الحق أي أنك نتعبذ مغير إيش أذو أنه ذهي الفطر ربنا علي ذي الشنيس مقر يجل حيلان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أتظري ضار الشفين لتجزر تذير البحر سنفع ذا النعمة الربية أكنا لو انديش كناي ذا القدراش تذكيك ذا العلمات وصفرين إشكر نطاس وإذا غسيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختير كفور من مثل غمت الموجات أما كنت سديث الذعون ربي ذقوه من المثنين الذين جاءوا البر أبعض ذكسين أليش هو يظنين يستكون شيئا هو ينكر النار حش غدار ذنكار يا أيها الناس التقربكم وخشوا يوم لا يجي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يا بالله الغرور ضعه من الذنب فنون اجوتس اش يقولي النفع ده باش تغاش ما نميش وريني النفع مش بذاش القاعده ربي باش صاح حدا وكنت غور الحياه الدنيا ثان حدا كنغور ربي ومن يصغرون ابريش إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أذا ربك نجعر من من مثق من القيمان الصغرية الدهفور يعرم سويني إيسا عبض قبله دلال يوسط الترويح ثور تعريم لاذا تأخذ ماجيكا؟ يوسط الترويح ثور تعريم لاذا تمثل كثمات ربنا يعلم كل شيء يجب أن يكشل خبريش